كل يجري لكن نهاية الجريان عند قيام الساعة فتكور الشمس وتلف ويذهب ضوءها والقمر ويلقيان في النار ف طبعا هذا خزي لعابديهما وطبعا جاء في الحديث أن الشمس تدنو يوم القيامة من رؤوس الخلائق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 دال على قدرته تعالى كسطوعها فيقولون الآن حجمها مثل حجم الأرض مليون وثلاثمائة ألف مرة وأن تبعد عن الارض مية وستة وخمسين مليون كيلو متر وأن ضوء الشمس يقطع المسافة من الشمس إلينا في ثمانية دقائق وأن درجة حرارة الشمس في أجزائها السطحية 5600 درجة مئوية وأما في باطنها فيقدرون درجات الحرارة ب 15 مليون درجة مئوية وهذه كافيه لتبخير أي شيء على وجه الأرض في لحظات، وسبحان الله هي بهذه الحرارة العظيمة والاشتعال ويقولون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 ها ها ها تبخرت الناس على هذه الأرض ولو انطفأت لغرقت الأرض في ظلام دامس وهبطت درجة الحرارة فيها كما يقدرون إلى 270 درجة تحت الصفر. ولتحولت الأرض إلى قبر جليدي وانعدام الدفء والنور من الشمس يؤدي إلى القتل كل مظاهر الحياة على سطح الأرض فمن الذي دبرها؟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 فكان مناسبا أن يصف التوراة بأنها ضياء ويصف القرآن بأنه نور وسبحان الذي اجراها بهذا الحساب الدقيق لا تتقدم ولا تتأخر كل يوم حساب دقيق والشمس تجري لمستقر لها وطبعا جريانها فيه تحديد للعبادات للعبادات فالشمس هي سبب طلوع الفجر ثم تطلع هي فيخرج وخصات الفجر فإذا غابت دخل وقت المغرب فإذا غاب بقية ضوئها الشفق دخل وقت العشاء فإذا استوت في كبد السماء فزالت عنه دخل وقت الظهر وهكذا في ظلها ظل كل شيء مثله ويدخل العصر ومثليه وعين وقت الإصرار ودخول وقت ودخول وقت وقت الضرورة وكذلك الوقت الذي لا يجوز صلاة فيه اختيارا وإنما هو وقت صلاة المنافقين إذا اصفرت الشمس على ايه حاشف هذه الشمس لها علاقة وثيقة بأوقات عباداتنا يوميا أما القمر له علاقة بأوقات عباداتنا شهريا في رمضان وخروجه وذ الحجة وهكذا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 قال تعالى من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فضل في تعظيم الكواكب ثئام من البشر وعبدوها من دون الله وبعض البشر يعبدون الأشياء لمنفعتها فيعبدون الشمس والقمر وبعضهم يعبدون الأشياء لضخامتها وكبرها أو خوفا منها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 ما للعقل فيها نصيب بل هذه عقول عفنه مهترئه ضاله منحرفه يقولون نرد الحديث لانه يخالف العقل وهو لا يخالف الا عقولهم الحديث الصحيحين ترد ترد ماذا ترد جبلا وهؤلاء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 منهم هم سبحان الله وهؤلاء طبعا يمتد عدوانهم إلى القرآن لا لا يقتصر عدوانهم على السنة النبوية الصحيحة وانكار أحاديث في الصحيحين بل يمتد إلى القرآن وإذا جاءوا قالوا يعني يدخل في العقل ان الشمس تسجد لو سجدت توقفت عن الحركة وهي لا تتوقف شوف الغباء يعني عنده ما في سجود إلا بيش بتوقف <تصفيق> أنت إذا كنت في الطائرة أنت تسجدون <تصفيق> وأنت في حال الحركة لا. سبحان الله مساكين. مساكين طبعا بعضهم ما هم مساكين بعضهم يعني من المجرمين يعني حقيقة تعمدون ذلك يتعمدون التشكيك في النصوص ورد النصوص وضرب النصوص ببعضها يعني هذا نوع من العدوان على الدين يعني نوع من المعركة ضد الإسلام فلماذا قلنا ان شرهم يتعد إلى القرآن لأن القرآن أثبت سجود الشمس ماذا تقول في قوله تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر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 فهو في خير عظيم وإن كان مخلطا فأحدث توبة بعد طروع الشمس المغربية لم تقبل منه وعليها يحمر قوله تعالى أو كسبت في ايماني خيرا إذا ما كان من أول كان مؤمنا من قبل وكسب في إيماني خيرا وإلا لا يقبل منها أن يؤمن ولا أن يتوب فيكسب في إيماني خيرا بعد طروع الشمس المغربية خلاص صار ليش؟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 أما ما جاء في حديث ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب فإذا طلع طبع على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل فقد رواه الإمام أحمد وحسنه الحافظ بالكثير في تفسيره وجود أيضا جوده في البداية والنهاية وحسن اسمه حقيقوا المسند قال الإمام المفرح رحمه الله ليس المراد بهذا الخبر ترك ما كان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 كما في تفسير الطبري وكذلك رواه أبي شيبه وعبد الرزاق من طريق الشعبي عن عائشة لكن الشعبي رحمه الله لم يسمع من عائشة في قول عامة المحدثين كابن معين وابن مديني وابن حاتم والدارقطني والحاكم والعلاء وغيرهم وقال أبو داود سمع وقول الجمهور أرجح ففيه علة فإذا سيستمر الناس في أعمال الصالحة اللي كان عنده عمر صالحة قبل طلوع الشمس سيستمر عليها بعد طلوع الشمس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 ففي اشياء في بدايه تغير العالم السفلي اللي هو تغيرات الهائله يعني اما اول تغير في العالم اذا صار طلوع الشمس مغربها خلاص يبدا تغير العالم العلوي تبدا الاضطرابات الكونية التي سياخرس تكون بعد الساعه فالناس يدخلون بعد ذلك في أمر عظيم أمر المرج قاس لا طاقه لعقول في تحمله